م و س و ع ا ل ن ا ب ل س ا ل ل ع م الاسلاميه Thank you. Uh, و ن ان يتفاكموا الى ا ل ط ا و ت وقدره ويريد الشيطان ان يضل له الغداد ومذاقين لو عرفت علي for I'm sorry. Thank、you you、oh. وما أردت اقدر Thank you.